فدمرناها تدميرا في معنى قوله أمرنا مترفيها في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير الأول وهو الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه جمهور العلماء أن الأمر في قوله أمرنا هو الأمر الذي هو ضد النهي وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره والمعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ففسقوا أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد فدمرناها تدميرا أي أهلكناها إهلاكا مستأصلا وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الآية فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله أمرنا مترفيها ففسقوا أي أمرناهم بالطاعة فعصوا وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا لأن الله لا يأمر بالفحشاء ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين فقوله في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الآية لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم إنا بما أرسلتم به كافرون وتبجحوا بأموالهم وأولادهم والآيات بمثل ذلك كثيرة وبهذا التحقيق تعلم أن ما زعمه الزمخشري فيك كشافه من أن معنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالفسق ففسقوا وأن هذا مجاز تنزيلا لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك كلام كله ظاهر السقوط والبطلان وقد أوضح إبطاله أبو حيان في البحر والرازي في تفسيره مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف من قولهم أمرته فعصاني أي أمرته بالطاعة فعصى وليس المعنى أمرته بالعصيان كما لا يخفى القول الثاني في الآية هو أن الأمر في قوله أمرنا متر فيها أمر كوني قدري أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له لأن كلا ميسر لما خلق له والأمر الكوني القدري كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقوله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقوله اتاها أمرنا ليلا أو نهارا وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون القول الثالث في الآية أن أمرنا بمعنى أكثرنا أي أكثرنا مترفيها ففسقوا وقال أبو عبيدة أمرنا بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة قال ابن كثير قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب المأمورة كثيرة النسل والسكة الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة من التأبير وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردا عن الزوائد متعد بنفسه إلى المفعول فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدي أمر الثلاثي بمعنى الاكثار إلى المفعول وقالوا حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج كقولهم الغدايا والعشايا وكحديث ارجعن مأزورات غير ماجورات لأن الغدايا لا يجوز وإنما ساغ للازدواج مع العشايا وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل لأن المادة من الوزر بالواو إلا أن الهمز في قوله مأزورات للازدواج مع مأجورات والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم وعليه فقوله مأموره اتباع لقوله مأموره وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين أيها المستمع الكريم ندعو إكمال أقوال العلماء حول هذه الآية للقائنا ليلة غد إن شاء الله لضيق الوقت عن ذلك فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته